بدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضي عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت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 وأبصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا اللهم على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا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 بنو إبائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك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 وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين الدين عن المدينين واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم, اشف مرضانا اللهم عاف مبتلانا اللهم عاف مبتلانا اللهم إنا نعوذ بك من مكر الماكرين اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين اللهم إنا نعوذ بك من أعين العائنين اللهم إنا نسألك اللهم انا نسألك أن تجعل القرآن العظيم شفاءنا اللهم أدم علينا عافيتك يا رب العالمين اللهم امن علينا بالصحة ودوام العافية اللهم انا نسالك لكل المسلمين والمسلمات ومن حضر جمعنا هذا أو امن على دعائنا اللهم من كان منهم يشكو من مرض اصابه قد طال امده واشغله في صحوه ونومه اللهم يا الله يا الله يا رحيم يا رحمن اللهم اكتب له في هذه الساعه اللهم اكتب له في هذه الساعه شفاء من عندك شفاء من عندك شفاء من عندك تغنيه به عن كل راق وطبيب تغنيه به عن كل راق وطبيب اللهم من كان ممن دخل من كان ممن دخل مسجدنا هذا من كان ممن حضر جمعنا هذا يشكو من مرض اصابه يشكو من مرض اصابه اللهم رب الناس اذهب الباس اذهب الباس اذهب الباس لا شفاء الا شفاءك لا شفاء إلا شفاءك اشفه شفاء لا يغادر سقما اللهم اغسله من مرضهم اللهم اغسلهم من مرضهم اللهم اجعل مرضه كان لم يكن اللهم اجعل مرضه كان لم يكن نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه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 اللهم اسعد اهل كل بيت بشفاء مريضهم اللهم اسعد اهل كل بيت بشفاء مريضهم اللهم اسعد اهل كل بيت بشفاء مريضهم من الاباء والامهات من الاباء والامهات والاخوه والاخوات والبنين والبنات اللهم اشفهم شفاء كاملا اللهم اشفهم شفاء كاملا اللهم ارحمهم رحمه تغنيهم بها عن رحمه من سواك تغنيهم بها عن رحمه من سواك يا رحمن يا رحمن يا رحمن اللهم اقر عين مريضنا اللهم أقر عين مريضنا اللهم أفرح قلبه بجميل شفائك اللهم أفرح قلبه بجميل شفائك واجعلنا وإياه من أسعد السعداء من أسعد السعداء من أسعد السعداء بجميل عافيتك ومغفرتك ورحمتك يا رب الأرض والسماوات اللهم يا الله يا الله قد مضى من الشهر ثلثه والثلث كثير اللهم إن كنت لم تعتق رقابنا من النار اللهم في هذه الساعة المباركة في هذا المكان المبارك اجعلنا ممن قلت لهم عبادي قد غفرت لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات قد سيئاتكم حسنات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.